قرية أليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليها المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين كفروا في آياتنا معاذبين أولئك أصحاب الجحيم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 وما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقافيه قلوبهم وَإِنَّ نَاقًا لَّفِيهِ شِقَاقٌ دَدّ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الشاعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم